صرت انا بعشق مولاي ضايب ضايب نايل طبع الحبايب طبع الحبايب صرت انا بعشق مولاي ضايب يضل طبع الوفا طبع الحبايب صرت انا بعشق مولاي ضايب يضل طبع الوفا طبع اجي انا بعشق مولاي مولاي مولاي حبك سيدي شفت العجايب حبك سيدي شفت العجايب حبك سكن روحي وكياني مثلك وين اشوفن شخص ثاني صرت انت الي صوم واذاني صرت انت الي صوم واذاني ذبت بهواك يا شمعة زماني ذبت بهواك يا, يا, يا حسين يا حسين يا حسين حبك نور العين العين العين حبك سيدي شفت العجائب حبك سيدي شفت العجائب سلطان بعشق مولاي ذايب يضل طبع الوفا طبع الحبايب سلطان بعشق مولاي ذايب يضل طبع الوفا طبع الحبايب لك يا حسين وفاي وفاي جي أنا بعشق مولاي مولاي مولاي حبك سيدي شفت العجائب حبك سيدي شفت العجائب <تصفيق> <تصفيق> الشخصك صرت مملوك يا حسين ضحي العمر لجلك يا ذو العين طبع اللي يحبك يوفي بالدين طبع اللي يحبك هو في بلدين يمدحب للموده للموالين يمدحب للموده للموالين إلك من ظهور الأرواح الأرواح الأرواح يوم أتب حبك ارتاح ارتاح ارتاح حبك سيدي شفت العجايب حبك سيدي شفت العجايب شوق مولاي ذايب يضل طبع الوفا طبع الحبايب صرت انا بعشق مولاي ذايب يضل طبع الوفا طبع الحبايب لك يا حسين وفاي وفاي, وفاي اجي نهب عشق مولاي مولاي مولاي حبك سيدي شفت العجائب حبك سيدي شفت العجائب يدوم اسمك يا ابو الاحرار بدل نار مثل عاب صرت وعشقي للانصار مثل عاب صرت وعشقي للانصار متول شوق جنن ولاخبار متول شوق جنن ولاخبار عشق مولاي جنيت تني هجنيت عموت بحبك يا ريت, يا ريت, يا ريت حبك سيدي شفت العجائب حبك سيدي شفت العجائب سلطانه بعشق مولاي ذايب يضل طبع الوفا طبع الحبايب سلطانه بعشق مولاي ذايب يضل طبع الوفا طبع الحبايب لك يا حسين وفاي مولاي مولاي مولاي حبك سيدي شفت العجائب حبك سيدي شفت العجائب حبي واشواقي وغرامي روف اسمك نغم في كل كلامي صحتي حسين يا أحلى الأسامي انا الولهان في حبك إمامي أنا الولهان في حبك إمامي صرت ولهان بهواك بهواك بهواك لسأني قلبي ناداك ناداك ناداك حبك سيدي شفت العجايب حبك سيدي شفت العجايب صرتان بعشق مولاي ذايب يغل طبع الوفه طبع الحبايب سرتان بعشق مولاي ذايب يغل طبع الوفه طبع الحبايب لك يا حسين وفايب يا مولاي مولاي مولاي حبك سيدي شفت العجائب حبك سيدي شفت العجائب ها ها ها ها ها ها ها ها تعبت روحي بوصفك يا غالي انت ابن الولي حبك حلالي يضل يا حسين في خيالي بضل يحس شخصك في خيالي ينور دنيتي وكل الليالي ينور دنيتي وكل الليالي ما حال انساك مولاي مولا رجوا هي مولاك لان ذل حشر اجواي اجواي اجواي حبك سيدي شفت العجائب حبك سيدي شفت العجائب عشق مولاي ضايب يضل طبع الوفا طبع الحبايب سلطانه بعشق مولاي ضايب يضل طبع الوفا طبع تم التسجيل في استوديو ومؤسسه النهج الحسيني مولاي مولاي, مولاي حبك سيدي شفت العجائب حبك سيدي شفت العجائب